يا صفحة في الروح قد سرحت بك انفاس اشتياقا ونالت منك ايات الحنين ترتيلا يا وجه يبهز اركان الفؤاد خشوعا اياما صفدت بحضرتي الشياطين وفتحت أبواب الجنان واغلقت أبواب النيران قد يا راحلا عنا بعد ألف من روايات الغياب تقاربت احوالنا واحتدمت انفاسنا بجدار من ضياع وتشتتت اسفارنا بعدا وخيما صاحب الاضطراب ايها الحبور حالم الاوصال جئت ينتشي فيك الإيمان وتجديده ايات اي سكينه ووقار ارتوى رمق كواخط ظمأ والاسفار عدت يا بركه الشهور وعادت فيك حكايات في جفون أتذكر تجاعيد الوقت عند الغروب وهرمتك الساعه عند الافطار كانها ايام وانياب الجوع تنهش بقايا قواي وانا ما زلت اجلس على مائده الافطار انتظر مع البقيه وأعد نفسي منهم بل وأكبرهم وتلك الابتسامة البريئة على محياي لا تنمو إلا عن جوع بلغ مداه وأرى بـ بين وجوههم المتمتمة بحديث لا يعيه فتوي بالعمر أبتي وأخواتي وإخوتي وأمي التي لم تحضر بعد كم شعرت بصفاء لا حدود لها وقشعريرة ايمانية تختلج جوانح روح الصغيرة ليتقطع تيك التهليلات والدعوات فجأة صوت يجلجل فيقرع أذن الجوزاء ويهدر فتلتفت عيون السماء تكبيرات الافطار علت لتتهلل سعادة فيني برحابة سرمدية لا حدود لها لتأتي أمي والبقيه ويلتم الشمل وأسبقهم بيداي الصغيرتان لحبه التمر التي تبدو أكبر من اناملي بقليل واروي بها جوعي كم وكم وكم اتذكر وتخذني الذكرى لابعد من مناطقي كالاروقه واعذبها صفاءه تلك أجواء عذبة غضة في محراب رمضان وذكرى ليالٍ سافرت مع الغياب وهاه قد عدت وعادت معك أسفاري رمضان أعدت ارتواء الروح قد شق عن صدر الرجوع أي يا ريان رتق وصلاح لا يرقى فيك الأجر أثقال فلتمدي يا سطور الحب